وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم تيئاتهم وأصلح فالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطلون But ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلوا اما اللهم اهدني واصلح وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قدامكم والذين كفروا فتأسى لهم وأضل ذلك لأنهم كرموا ما أنزل الله فأحب الله اطْلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْبُرُ كَيْفَ كَانَ عاقبة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن Allah مول الذين آمنوا لهم أن كافرين لا مول الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام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 أَبَمَنْ كَانَ وَلَا بَيِّنَةٍ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ شُّوءُ مثل الجنة التي وعده المستقون إِنَّهَا وأنهار من لبن لم يتغير طامق وأنهار من خمر لذبة للشاربين وأنهار من عسل مُّصَفًّى ولهم فِيهَا مِن كل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ اَمَّنْ هو خالد في النار سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا قُرِئَ إِنَّ كَلِمَنَا قَضَاهُ اللَّهُ وَلَا يَقُولُ بِهِ تَدَون ذَاَجُب مضَ وَآتَهُم تَفُهُم فهَل يَهُرونَ إَِّ ياهم ضل فقد جاء الشراء لهم إذا جاءت رمذكرهم فاعلم <تصفيق> <تصفيق> أنه لا لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رونا إلي رأيت الذين في قلوبهم مرضيًا. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ضاعتون وَقَوْلُ الْمَعْرُومِ غَإِذَا جَاءَ أَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ هَلْ خَيْرًا له فهل عشيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا ou الذين لعنهم الله vina la wan naọ hota asm ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول له لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسغط الله وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم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 ولو نشأوا لأرينا كهم فلا عرفتهم بشيمهم ولا تعرفنهم في لحن القو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَمَ بَلُوَنَّكُمْ حَكِبًا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم Yhdessä. You... يحفكم تبخلوا ويخرج أرض وَمَنْ يَبْغَلْ فَإِنَّمَا يَبْغَلُهُ أَنْفَكْ سَوَّاً وَاللَّهُ الْغَمِيرُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَى تَنزِيلُهُ مِن ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ